Si Al Mustafa Abu Shir Terima Terima kasih kerana الحمد والنعمة تلال والمورك على شاريكا لا Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.